أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طالما دخلوا على يوسف فأئناه نونس راي الشاء الله هو امين الله على الحط وقال يا أبت هذا تأويل رقياي من قبل قد جعلها ربي وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم Bu da إِذَا مِنَ الرُّؤْمِ الْمُؤَنَّكِ FINDING dias LE страх numbers Beante Claire Beh-eh-eh-eh-eh və bu qoyulur في قلبك يا رنس سماوات في الدنيا والاخره تعافيك مسلم ما وَ خ خل ك وَماقون to uh -oh. uh -oh. أفأمنوا أن تأتي والباكيد. الله اكبر الله اكبر لا الله the خائر الذين يتقون حقا سبحان الله سبحان الله ارفعنا four mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مقد كان في ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل جَاءَ وَهُوَ بِالرَّحْمَةِ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ اللَّهُ وَشَكَرَ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ لَا لِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْفُ لَا غَيْرُهُ مِنْ قول <تصفيق> كيفاب قاماتي بي الله يا رمد انت ترى الله ما شاء الله مبارك الحج عليك تعال تعال ما شاء الله وَرَسُولُهُ سَيَقُولُ رَبِّ وَاللهِ وَسُبْحَانَكَ إِنَّ يَوْمَ يرى ما تسمعوا ايوه يا حاج الذي مد الارض وجعل لها سنها وسنها وانارا ومن ثمرات جعل فيها زوجي سمين وهو الذي مد الأرض وجعل in love. وَسِيرَ الأَرْضِ صَفًّا مُكَتَّفًا يَرَاكْ يَا الله <تصفيق> you are okay. okay.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 كلا وامي يرتيلوا بالصلاه الله أولئك الذين اذا كفروا برب الأغلال في أغلاقهم Yeah Wow. <laughs>